الحمد لله نسلنا بحديثة ابن عبدالله عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما رفق عند الله وقال إن الحمد لله إلى أن قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله هذا أفضل من وبعض وأفضل من ثم أما بعد أن ثم أما بعد فأجعيه وتكرار وضع من كله فالتزام السنة دائما هو الأفضل وكان الرسول إذا اجهب المقدمة قال أم لا نعم بسم الله وحمد لله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني الضواغة أم لا أفرع ثاني الضواغة في المظلوم الآنية في النبي داور ننسي جستاذي بسم الله على هيكينا عليه العادلين العادلين بنو الرحمه وغفور وغفور تعالى الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم امرنا انا تشرف هذا المس المبارك بهذا المسجد المبارك مسجد الاحسان ب ب غايه تطوع لدينه الغربيه والقديميه بهذا اليوم يوم أسهل أسهل ونسأل الله عز وجل أن تكون بداية خير وأن يجعل هذا الدرس شاهدا لنا يوم أن نلقى سبحانه وتعالى وهذا ما كان من متوب كتب السلف التي يجب على خالق الإن الذي يريد أن نوصل العلم أن يهتم بها وأن يشتهد معها فأنا السلف قال من حلم المتوب حلم الأسوال الذي يحرم من دخول العين يحرم الوصول والتمكن في العبده فدراسه النظريات المختصره من اهميه المكان وهذه المنظومه التي بينيدينا تسمى بالحائيه تسمى بالممرومه الحائيه وسميت بالحائيه لان مؤلفها قدم جميع الياتها في ارض الحاء يانى كل بيت منها بحرف الهاء وهذه المنظومه تحتوي على عده على بضع 30 او بضع 40 بيتا على او بضع بضع 30 او 40 بيتا على خلاف كما نبين ان شاء الله تعالى واما عن المؤلف فهو الامام الامام ابن الامام فابو حويمه او ابو داوود السجستاني صاحب السنن الذي يقيل في حقه بيت في سنن ابي داوود فكانما فيه نبي يتكلم فابو امام وهو امام ابو بكر هو الامام ابو بكر ابن ابي بكر عبد الله بن سليمان بن اشعث ابن الصاغ بن بشير بن عمرو الازدي في سجستان ويعرف والشعب هناك بالامام ابن ابي داوود السلام نشا في بلده في سجستان سنه 300 هجري هو من علماء القرن ن القرن الثامن وكلما رجعت بالدراسه الى العلماء المتقدمين كلما كانت السلامه اليك اقرب انه في حديث امرئ بن نوفل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يالونهم ثم الذين يذكرونهم يقول الراوي لابني ذكر قرنين الفلان ولان ابن مسعود رضي الله عنه قال خذ العلم عن من خدمات فاين الحي لا تمنع علمك فهذا هو قول الرسول عليه السلام وهذا هو قول الصحابه وان وافق وصدق ذلك ويشهد له وان الفتنه اذا جاءت الله اعلم من يكتب منها ومن يقع فيه كما ترون في هذا الزمن وهذا الامام من علماء القرن الثالث كما ذكرت اما عن مشايخي فكثير جدا نذكر منهم الإمام محمد بن يحيا الزهري الشيخ البخاري ومسيح الذي إذا أبهم البخاري محمداً صحيحاً إذا قال البخاري صحيح حدثنا عن محمد ولم يستبه فإنه محمد بن يحيا الزهري لأنه مزفر لأنه وقع بينه وبين البخاري الكلاب في من ألد اللفظ للقرآن أشدد عليه أن محمد بن يحيا أشدد على الإمام المخاري تلميذك حتى أنه كان لا يحضر له إلا مسلم المتخميح مسلم الحجاج ف... ومن شيوكي أيضا بندار وهذا لقد من؟ محمد بن بشار وبندار من شيوك الغوهاي يقول العام الغوهاي وهو حدثنا بندار وهو معروف محمد بن بشار ومن شيوكي أيضا محمد بن اسم ثنى وأحمد بن أزهر الإشتابوري وكثير من أنجرين يطول المقاب بذكرين أما تراملته فهم أئمة أيضا ومنهم أبو حفص عمر بن شاهين والإمام الدارة قطني وعبد الرحمن بن أبي حاكم وأبو عبد الله ابن بطى الأقبل صاحب الإمام وخلق كثير يقول المقر ايضا بذكريه اما عن عقيده المؤلف فعقيدته عقيده السنه والجماعه وامن في الفروع والفقه فكان متمسكا على الصريح على مذهب الامام احمد فهو عن بليه وقيل انه شاكل فالشافعي ينتبه اليه والحنابل أن أسألوه إليه وممن أزنى عليه الإمام ابن القيم في النونية المعروفة بالكافية الشافية في الانتصار من ثقة الناسية في النور السادس عشر من أنواع عزيزة الألوى الاستواء حيث قال ابن القيم رحمه الله في النونية وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقاً أبي داود ذهب ألفاني اصنيفه منظما ونكرا واضعا السنه المثلى هما اجمالا وكذا بامام المئمام المقتدى حقا ابي داوود للالفان تصنيفه منظما ونكرا واضعا السنه المثلى هما اجمالا و جاء في تمام هذه القصيده قول ابي داوود هذا قولي وقول هذا قولي وقول ابي وقول احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقول من ادركنا من اهل العلم اما ما نسج ابن ابي يوحيد حتى وقف ادكم على ذلك في بعض شواجمه من عجائبه ونصبه العذاب لائل ابي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطا وليس بصحيح ومن اقرب الادله واقواها على ذلك قوله هو نفسه في هذا المضمون الذي بين ايدينا حيث قال ورابعهم يعني الخلائف اربعه ورابعهم خير البريه بعدهم علي الحليم خير من خليفه من يجبه ورابعهم خير البريه بعدهم علي خليق الخير بالخير من جهه وكما ثبت انه انتازه في مذهبه في الفروع والذق فما نسبه الى الحنابله في طبقاتهم ابن ابي يعله والعليم وابن مطلق والشافعيين نسبوه اليهم كما فعل ذلك ابن السبكي في طبقات الشافعيين اما عن متاهه هذا الايمان العلميه فقال الخطيب البغدادي كان ثقيا عالما حافظا وقال ابن قتلان واكد القراء ابن قتلان كان ابو بكر بن ابي داود من اكابر الحفاظ ببغداد عالما متفقه الايمان وقال الذهبي صاحب سير اعلام النبلاء وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم قد ظلموا على أبيه على أبيه وهو الإمام أبو داود السجستان صاحب الصنع وقال أيضاً يعني الزهبي هو الرجل من كبار العلماء المسلمين ومن أوهة الفقار وقال ابن أبي يعني في طرقات الحنابلة كان فهماً عالماً حافظ وقال ابن السبكي الحافظ ابن الحافظ أحد الأجنداء وقال الداودي كان فقيها عالما حافظا أما عن مؤلفاته فله اتكابه المسند والناسف والمنسوء والتسيط والقراءات والبعث والنشور وغير ذلك ومنه بل من أهمها حائيته الذي تلم عن مذهبه وعقيدته رحمه الله اما عن هذه المنظومه فكما اسلفته هي منظومه تنتهي ابياتها كلها بحرف بحرف الحاء اما عن ابياتها وعلمها وعدلها قد تنازع العلماء فيها فقال بعضهم 30 والقدر كم من ثلاثة إلى ثلاثة يعني من ثلاثة وثلاثين إلى أربعين بيس والشد نزاعه في أربعة أبيات وخف النزاعه في أربعة يعني الاتفاق على أنها ثلاث وثلاثون بيس وتنازع في ما زاد عن ذلك إلى الأربعين يعني في ستة أبيات أما عن مطلع الاتفاق الجميع فاستقم اتبع المسلم فيها رحمه الله بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلت تفلح ولن بكتاب الله والسنه التي اتت على رسول الله تجد وتظلم واختتمها بقوله الى ما اعتقدت الجهر يا نصاحبي الى ما اعتقدت الجهر يا صاحبي لي فانت على خير تجيء وتصبح اذا ما اعتقدت الزهراء يا صاحي يعني يا صاحبي هذه فانت على خير تجيء وتصبح فاختلف الروايات والمصنفات والطبعات لهذه المنظومه الحاجه فاول طبع في 33 بيت في اكثر المصادر وجمهور جمهور ما طبع هذه المنظومه أثبتوا 33 بيكاً فقط ومن هؤلاء الذين رأوا هذه المنظومة الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهيد والإمام أبو بط محمد بن حسين المعروف بالآجر صاحب الشريح وعبيد الله الفقه الحنبلي وقد مشى على 33 بيكاً من من شرح من العلماء وطلاب العلم يتمنى الشيخ العالم الدكتور عبد الرزاق ابن العالع المحقق عبد الرزاق بن عبد المحسن البكري حفظه الله ووالده وقد سار مشى الشيخ عبد عبد عبد الرزاق على انها 33 بيت 33 بيت ومن الشروح على انها 36 بيتا العلامه الفاريه فذكر العلامه الفاريه في شرح المنظومه النجم البنا الحنبلي وابن البنا من علماء الحنابلة وله كتاب مختصر الشريعه ويسمى ها ما هو اختصار الشرح لابن البنا المختار المختار في شعر ابن البنا هو اختصار على كتاب الشريعه للادب رحمهم الله فقد صار من البنا على انها 30 بيت وايضا من ذكر انها 40 بيتا للمشاهدين ومن من صار على انها 40 بيتا وانها 40 بيتا الشيخ العالم رمضان الفرد رحمه الله تعالى وكان الشيخ العالم شيخنا صالح ابن فوزان حجر الله تعالى وهذا الشرق الذي يجبين أي من الذين يعتمدوا عليه بعد الله سبحانه وتعالى أخذناه عن الشيخ صالح الفوزان والشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير فنسبة هذا الشرق للشيخ صالح الفوزان وعبد الكريم الخضير والأبيات المتنازح فيها في نسبة لهذه المنظومة من أول قوله واصلت طير رسول الله وابني خديجه وفاطمه ذات النقائق بحثوا الى قوله اولئك قوم قد عظم الله عنهم فاحببهم فانك تضرع ولا شك يعني بالنسبه لنا ان هذه الابيات او الاظهر في هذه الابيات انها ليست لابن ابي ذؤيب وانما لبعضه من الانبكات وتلاميلك ابن أبي لأولود لن يذكرها ومنهم ابن شاهد وحل أظهر الله أعلم أن هذه الأبيات ليست من المنظومة ولذلك سنعرض عن شرحها إذا أتت إن شاء الله وأما نسبة المنظومة للمؤلف فقد طحت نسبتها من غير ما شده وممن نسبها له ابن ابي يعلى في طبقات الحنابله والامام الذهبي في سير اعلام المباد وا ايضا في كتابه العلل حيث قال هذه القصيده متواتره عن ناظمها رواه الاثوري وصنفها شرحا وابو عبد الله ابن بطه في الايباد يبقى هذه المنظومه صحه نسبتها دون مشكل الى الى ناظمها واما عن طبعاتها فيا يولد المنظومه الحقيقيه طبعا مخترا طبع مختص طبع مفرد فيما نعلم وانما هي ضمن مطبوعات كتب العقيق ان هذه المنظومه جاءت في كم طقه في طبعه قرر ان تصبح في في مؤلف خاص بها ومع ذلك معنا طبعه وفي كثير من الطلاب العين لم ينتفعوا شيئا ولا في غزيار ولا في تعلم فكتب السلف كتب المباركه مع اختصارها هم قليل الكلام ولكن كلامهم فيه بركه لانه مستمد من الكتاب والسنه كما سنبين ان شاء الله وقد طبع ضمن مجموعه من الكتب العقليه ومن ذلك كتاب العلل عبد العلي الغفاري للحافظ الذهبي فطبعت طبعت بذلك هذا الكتاب وايضا طبع في يديه السريعه لابن الحسين بن محمد بن حسين الادول رحمه الله وكما ثبت ان المنظومه صحه اثالها ونسبتها الى مؤلفها فقد رواها بسندها ابن شاهين وابن شذان والذهبي وغيرهم من العلماء اما عن شروح هذه المنظومه فقد شرحها الزجلي قال الذهبي في كتابه العلل هذه القصيده متواكاه مع الماضيه رواه الموزري وصنفها له تا وشرحها ابن البناني الحنبلي وشرحها السكري شرحا متفريبا اسماه لوائق الانوار البهيه عفوا لوائق الانوار السنيه ولواائق الافكار السنيه شرح قصيدة ابن أبي جاود الحانية في عقية في أهل الآثار الثلاثين وهي مطبوعة في مجنزين في مطبعة مكتبة البرشن السعودية أبن ياري ونال صاحبها زرية الدكتورات في مطلب الشرف العليا الشرف الأولى عن 12 بعد 400 أكوة بعد 400 أكوة ألف من هجرة النجال السلام هو شرح عظيم الا انه عليه بعض الملاحظات زائد الدكتور هذه التي في مجلدي كان طيب لكن عليه بعض الملاحظات على نظمه على اشاريحها ومن شروحه ايضا التحفه السينيه شرح خطيب ابن ابي داوود الحائيه ومحمد بن هشام بن هشام و منها ايضا التحفه السينيه شرح خطيب ابي داوود الحائيه للشيخ الدكتور العالم عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البص فمن شروح ايضا شرح شيخ العلامه صالح الفوزان الفوزان والشيخ عبد الكريم بن لطيف كل هؤلاء شرحوا هذه المنظومه فوجب يكون شرح ان شاء الله مختصرا فيقرأ افضل شراح الشرحات نضبطه اولا والا اذا تعينا من اي كتاب ان شاء الله تعادتنا فيه الظروس العلمية والتأصيلية إذا انتهي من الإثار سواء على مصر وشجاج والنساء يعقد فيه اكتبار من خلال الشر ومن ضبطه من ضبطه يوجد في تدريبه أما بدون دراسة لا يتحي الإنسان يتكلم في دين الله حتى ولو كان يأكل العلم من الكتب والصر لأن الإثار قالوا لا تأكل العلم عن الصحفية ولا القرآن عن نصحفية وقال من كان شيخه كتابا فخطر اكثر من الصواب فلئن لا يقض من وصول الكتب وانما يقض من اقواه الرجال والاسناد في العلم واشئ كما قال المسيرين عن الاسناد انه دين فانظروا عنه تاخذون دينا ولولا الاسناد لخطبت السناطقه على المناك مما يميز هذه الامه ما حفظ الله عز وجل عليها دينها هو الإنسان لذلك إذا أردت أن تشرح كتابة في العلم لابد أن تبين من هو الشيخ في هذا الكتاب حتى إذا المعطبات يكون مصدر قضاء أو شيئ أما أن يدرس الإنسان هكذا لتعلم وهذه شوءة مشديدة وسيهين وأول من يهين يهين نفسه كما قال السلام من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه يهين نفسه تنوروا معنا في قناه مولانا اذا كان زي المتمكن في العلم ومؤثر فيه بينه وبين نفسه اولا والعياذ بالله فسننظم اولا المنظومه ان شاء الله وبعد ذلك نشرح في شرح نشرح شرحا مختصرا ولن نرتقي ما يجعل الشرح بمستوى متوسطا ها متوسط افضل نرتقي كده ها طب ليه فرصة. فرصة. انت اصلا؟ طب بس ها؟ يعني انا جاي شخص متوسط ها؟ انت عندك بعض الكتب القياده هنا او غير هنا كل كتب ها؟ ها؟ لو مش واضح ليا الناس اللي هنا ده اا يعني دولي غيرنا جاي شخص مختصرا ولا متوسطا؟ طيب وزع الكتب لو سمحت ها؟ ااا فاضلني طيب خلاص اقرا ونظبطها بقى باجي كده على اخر جزء في الدوك باجي وقت كده خلاص اقرا ونظبطه ويبقى نظبطها من الاخر اللي هيخرج بعد كده يعني الحاجات دي تبقى جايه اوله والمره الثانيه ان شاء الله مش معنى مثلا خلاص تمام ناخد قال رب ربنا تنسل في حداد وتبع الحج ولا تكن مدعيا اعاده مسيره وتثبيت امام الله والسنه التي فتعرضوا لادبي تذيره وطربهم وكل غير راض من كلام مليكنا بذالك كلام افتياء ونصب ولا تكن في القرون ولا تكن في القراني بالهم قائلا كما قال اتباعي بذهبي ونسكه ولا تقل القرآن خلقا قراءه كلا فان كلام الله لفظه هو اقواله القرآن خلقا قراءه هكذا رواه شيخنا ولا تقل القرآن خلقا قراءه نعم ولا تقل القرآن خلقا قراءه فان كلام الله لفظه هو القرآن وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ رَبَّ الَّذِينَ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَعَايِشَ ۚ وَمَا أَنَا بِعَارِفٍ مَا تُخْفُونَ مِن سِرِّي وَلَا أَنَا بِ رواك جارير عن نطال محمد فقل مثلاً ما قد قال في ذلك تنجح في ذاك في ذاك فقل مثلاً ما قد قال في ذلك تنجح وقد ينزل الجبين مقرر يكينه وكلتا يدين بالفواصل تنفحه فقل ينزل الجبار في كل ليلة فالكيف جزلة فلا في لا كيف فالذي بدل الوالح والمتمدد كلما وهو ينهي الجبار في كل الذي الى الذي بدل الوالح والمتمدد الى طرق الدنيا يا من بمؤمن فتر فصوف رج الوال والسماء ونس يا قول الا تستخبرني الطائره والمُسْتَمِعُ كُلُّ وَالِذُّ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ عَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ هَذَا قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَصَدُّوا وَكُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ وَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْج واركب خيل البادية بعدهم عثمان ثم عثمان نرجع ماشي الوزن ثم عثمان نرجع ثم عثمان نرجع الا نرجعوا الله يخليكم طيب ماشي واركب خيل البادية بعدهم علي خليل خيل الخيل الموجح ويده للرط الى ريبي وارى والافضل ورط كما قال شيخنا انا سنضيع وانه الرط الرط من جماعه دون الجماعه دون العشر والافضل النقاط والرط وانه والرط يعني ها هو راي الثلاثه الاربعه والرط يعني من العشر المرسلين للجنه دون افضل من تطرح نعم واذا المرء لا راد فيهن على نقي على كتب في الدوس في النول ترشوا سعيد وسعد وابن عاود وطلحه وعامي وفيه الذبيل الممدح وكل امر وكل قول قول الصحابه كلهم ولا تكونوا عن سعيد وسعد ولا تكن نار ولا تكن ضاعا ولا تكن قائما تعيد وتجرح رحل فضل الوقت الوحيد النبيل بحضني وفي فتحات يرضي الصحابه انتبه ومن قدي ما تقول ليس كذا وانا هنا في عرف السجده ما عندك رسل نعم وجد المي ورطبي ذاتك وابني قضيه جميله وَالتَّرْتِيمَةُ ذَاتُ سَاتِ إِخَاءِ النَّقَاءِ سَاتُ النَّقَاءِ تَرْحَبُ تَرْحَبُ وَالتَّرْتِيمَةُ النقار. ذَاتُ النَّقَاءِ تَرْحَبُ وَعَادِي حُرُمٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا عادِيَةٌ أَمِنَ الْبِدْيِ تُنَبِّتُ وَصَلَّوا ثُمَّ تَمَنَّحُوا وَعِنْدَ وَصْفِ وعلى شؤون الامم المؤمنين وقال تعالى يمسك فيه ثم ابنه وانصارهم والهادي يكون يا رب بالنصر من عند قسمك لا تحبط اكف يد مالحه وفي بعد فاستادرون بنور وعنهم او داعين ذلك المسبح ومن بعدهم تجامعن وعلمته امام مودى من يتبع الحق ينصحوا ذلك الطوم وذاعوا المرض عنهم فاحكموا ان اذا ترعوا كانت ايات المناخه هل تلاحظون ان انها من جهه التركيب النظمي اضعف من ابيات السابقه ها لاحظ هذا ولا لا ملاحظ جدا وسؤال رقم ما بعده وايه نعم و بيقول وقدت ان حقوق اي امكانيه نعمه لعالم وعيشه دي تعاد مفتوحه واحد ده ليه نقول مفتوحه ان واو وبينها و هو مفتوح يبقى اول بس في الشكل الثانيه ايضا مفتوحه تعال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 ولا تفكرن جهل الاير المروم كرم ولا الحظ والميدان جنة تنصره ولا الله ولا الحظ والحوله ولا الحظ والميدان جنة تنصره وكل يم وكل بهوار العظيم في طه في النار حسابا من البعث قدره على النهي في الذوق فحيى نباته احب حديثا في زي الجادة يطفح تحبي احب حديثا فالحب خيمتونا فيه كما تنبت الشدة في حميم الشدة تحب على على النهى في الجندس احيا بانه احب حديثا في زي الجادة يطفح وان رسول الله من الخلق شجعه وكل عداد قدر حظم وضحه ولا تكفرن اسكول على ودن و لا تكفرن ولا تكفرن مهن الصلاة و من عصور على ودن و لا تكفرن ولا تكفرن مهن الصلاة و من عصور ولا تكن من يعصي وضل عن الشرطه ولا تعتقد رأي الصوالح دينه ما قال لمن يواه ينفي ويرضى ولا تكن جيا دعوما في دينه ااجنب المرجي في الدين يتبع وكن لمن يبيان قول وعليه هذا بعد ان تفهم تماما اوكي اوكي نسال مره كل واحد في نسخة يمرحه نعم نعم كله, كله يصري نسخة في نسخة الشيخ رشيد رضا أظنها يمسحه في هذه النسخة يمرحه نعم وقل إن الإبان طول مريته وفعل على قول أبيه المصرح ويفقص طورا بالمعارضة هل يمكن أن يصرحه أو يصرحه انه ليس مصرح به نعم فهو مصرح به وهو صريح ايضا نعم وينقض ذورا بما عاش ما دلت به بضاعه ينس يند وبو يرجع ينس بالغرع ينس وبو يرجع ودع ودع كرا الرجال وطولهم قول رسولي الداني اذ لا اشرح بعد هذه واذا عنك اراء الرجال وطولهم فقول رسولي الداني نسك واشرح ولا تهمني قول ثلاثه بيتي فتقع عن اذهن الحديث وتقوله اذا عرفت الدهر يا صالح هذه فانت على حق من ذي واشرح الوقت ده مهم واظن ان شاء الله يعني الاخوه ياخدوا التسجيل عشان ما نعيدش اصلا نعيد حتى يعني لانه فقيره نعم اقرا الايه نعم ذكر في حقي الله واتبع الهدى ولا تكون تعيا تعامل الذين يفسحون نعم فضل رحمه الله تعالى في نظر منظومته المباركه الحائية للإمام النائل داود رحمه الله تعالى التستاني تمسك بحفظ الله واتبعي الهدى ولا تكفذعيا لعلّك تتجه قوله تمسك هذا فعل أمصر والأمور إذا جاء من المخلوق للمخلوق إذا كان من الأدنى بالأعلى فلسمى التماث تقول التمث المدير مثلا أن تمثل إلى سعادتكم كلام وتمروا بعض الأشياء بانتماسا وليس وجود أما إذا جاء من الأعلى للأدنى فإن كان من الله سبحانه وتعالى المخلوق فالأمر يضل على أو يفيد الوجود يفيد الوجود لأن الله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تقيه ووقتنا او يصيبهم عذاب الاله وهذا لا يكون الا في ترك امر واجب فتركنا ان يندفع العذاب الالهي انما يكون بسبب ترك الواجب يكون بسبب ترك الامر الواجب فإذا جاء الامر من الله سبحانه وتعالى للمخلوق فانه يدل على الوجوب وما هو تعريف الواجب عند الاصوليين من يكون خصر ها؟ خصصر يوم لا يتاب فعله المتدال ما يتاب فعله المتدال لعاقب ولا يسحق ها؟ ولا يسحق ولا يسحق هذا هو تعليف الواجب والذي سمرت الواجب لا تعلم تسنكين صالح؟ صالح؟ صالح؟ سعلي سعلي سعلي هذا تعلي في جوين وإذا كان رفت الغالي هذا جرى عليه الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين في الوعقات وغيره من علماء المسؤول وهذا خطب ليه بسعيد وهذا ليه الحد للواجه لأن الحد ما لا يذكر فيه ما ليس من هذا تعليف الحج ولا يخرج عنه ما هو فيه ما لا يدبر فيه ما يتمن ولا يخرج عنه ما هو فيه والانتزام بالتعليف الشرعي في وضع العلماء لكن يما في باب المعجقة ورسول السنة من الأهمية للمكان لأن المقتلعة الافراط او التفريط لما تركوا هذه التعاليم والحدود وقعوا في الضلال وقعوا في الضلال فتعريف الحد ما لا يدخل فيه ما لا يثمن ولا يخرج عنه ما هو واما تعريف الواجب لغه ما هو تعريف الواجب اولا لغه, لغة. لس لا يدخل عندنا على اي نكيد هنا كده استعمان انا عايز اريح الشباب ايده عشان تعبت من اللف عليه تعالى هنا تمارين ولا شيء شكرا لوقتنا هو هو الصح احسن قال الله تعالى فاذا وجبت ذنوبها يعني سقطت المذبوح على جميعاً ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدت الشمس اقبل الصاد واذا ما هي انقضت من جهه المغرب اذا وجدت الشمس اقر الصاعد يعني دخل وقت اقر الصاد وصلاحا خط لا هو هي صلاح هو مش عارف حضرتك كان ايه أحسن. ما طلب الشارع اتبعه على وجه الحكم والسنن ما طلب الشارع سلمه على وجه الحكم والسنن عليك يا سائل هذا هو حد الواجب ما طلب الشارع فله على وجه الحكم والسنن اما قول زيد ومن شرع طريقته ان الواجب ما ساه فاعله ويعاقب تاركه هذا التعريف عليه عدة ملاحظات اول او من تاب فاعله لا بد ان تقيد بقوله احسنت ابتداء لان المنافقين فعلوا بعض الواجبات فالصلاه والصيام والحج بدوا الجهاد في سبيل الله ومع ذلك لا يتمن على ذلك يبقى لابد ان تقيد بقوله بقوله ابتداء قال وهو وي ويعاقب ثالثا وهذا كلام منضبط ولا بيه منضبط بيه منضبط لما؟ بيه منضبط لما؟ الأفضل أن يقال ويستحب العصار ثالث لأن ثالث الواجد تحت المشيط وفاعل المعصير الكبير تحت المشيط ولكن الجويلية تأثر بقول مهتزنة فلكم هذا التعريب موافقا لقول الواجد لأن المعكس المعتدلة من عطائجهم القول بالوجوب عن الله سبحانه وتعالى هذا قصا بالمعتدلة يقلون بالوجوب على الله أنه يجب على الله أن يوتيب الطائع ويعاقب العرص وهذا ضغط وربما اعتمدوا على بيك الحديث ابن الحديث معاذ الصيحين أن النبي عليه السلام قال وحق العباد على الله أَلَّا يُعَذِّمَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا كيف تجيب عن ذلك؟ ها؟ كيف تجيب عن هذا الاستشهاد؟ وحق العباد على الله أَلَّا يُعَذِّم مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا كيف تجيب عن طرح المالات؟ صدّ أنت الأخصر من الضوء لحلاتك أيو أنت صدّ هذا الشق يوم يجيب أحلى الله عنه إنه الله فيه وزيره ونسلميه استلقاء أحسن يسمى إحقاقه أو حق إنعام وتفضل كما قال الأخ لم يوجه عليه أحد قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين فهذا لم يوجه عليه أحد سبحانه وإنما هو معه قضل وإنعام وتكرر المؤمنة من الله سبحانه وتعالى وإلا فأخار المبي صلى الله عليه وسلم لو عذب أثنى سماواته عذب وهو غير ظالم صح والمستدعي للقول لو ان الله قام القاطع وعذب العاصي فهذا عذب وليس ظلم هذا صواب ولا خطأ لو ان الله عذب القاطع وآثاب العاصي هذا لا يتلاف ما عدله هذا القول صواب ولا خطأ هذا قول خطر جدا لانه يتنافى مع العدل فالعدل يقول بإفاده الطائع و اما العقل او عقاب الحر و فهذا القول خطر ولشدة علمي ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عذب فاهله ما واذى تعذره وهو غير ظالم الدمه كيف نجيب عن هذا السؤال ما له شيء ولا هو زياده جيد على كل الجواز على حساب الخليفه كل الجواز على حساب اي جواز على حسابك انت وتحسب حمام كل الجواز على قول على كم جواز اتفضل ما له شيء ولا هو زياده حاجي وعند عادل عادل اسمه أه وليد ها طيب ايوه الى ايه لا لكن لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم عذبهم على المال ليس من هذا العقد حدث انك تخربت جدا لكن ما وصل الى هذا الامر فهمت انت والله بالون ومروس انا نقول لكم نقول اننا نؤمن الموضوع ثم بنصوره بالعمل من رحم الله ترى اعظم لاثم ولا ظلم طيب يا رب صادق كلمتي لو عذبهم مقابل ماذا لعذبهم غير الظالمين له طب مقابل كل مستحق اذا ما استغلال في القضاء لا في سنوات راي اجاب شكرا احسن لو عذبهم لو انه حسبهم على على اعمالهم عائشين لعذبهم غير الظالمين له يعني لو, لو ان خلاص ما جبنا وان اعمالهم وذلت مقابل نعم من الله عليهم لعزبهم ربهم جل وعلا هو غير ظالم الله فأنتم لأوذل الأعمال بجانب النعم أيها يرزع؟ لا إذنك لو عزبهم يعني مقابل نعمه عليهم لعزبهم وهو غير ظالم لا لذلك المعجز لضروا حتى فيه لعليف كله فالضم عند آله السنة خلاف طلم عند المعتزلة كما شاءك معنا إن شاء الله في أبناء ذات رأس فقال الله عمره وتعالى تمثت بحبل الله والتبع الهدى هذا الكلام من أين قلنا أن الأمر ما وإن كان من المخلوق ذو ابن أبي دعوت لقاء في حاله المنظوما فقلنا أن الأمر من المخلوق والمخلوق بالثماء وقد يكون طلبا أنت ما معاكش جلم بتقول بإذن منك إيه؟ خشفة هذا طلب وليس أمر ويسرحه ولو معاك جلم وعطك شيء تدعن لأن هذا منه ويجعل إحسان إحسان وليس جوش ولكن هنا هذا الأمر اللي وجده لماذا؟ لأنه منتزع من قول الله تعالى واحترص وإحضر الله يميعا والأجرار وهذه هي الميزة بمنه السلام لأن كلامهم الرئيسي على الأدلة والمصوص من كتاب داية عز وجل ومن سنة مبيل عليه الصفحة لذلك انتنأل بأن نقش في هذه المظاهرات وتلك الأعداد كله يتكلم من دماغه ومن جيبه ورصه أما أنت وأنت في قصر الذي تكون قرار الله قال أصره قرار صحابه قال التابعون قال البناء هذا هو الطريق الفحر المعصر تقصير جيدا اذي يقول قام قام قال الرسول قال سبحان قال الله عز وجل هذا هو المنهج فهذا الامر وان كان ان المصروف المطلوب الا انه بالوجوب كان الله امر بي ابتداء فقال وعلى القوم بحضر الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرحوا لماذا لا يحتصر الكتاب والسنه ولا يترك الا طاعه لان بعض الناس اليوم يريد ان يتمسك بالسنه وتمسك بهذه الاصول وهذا المنهج متعارض مع الشرع هذا غلط لان الله قال لو انطقت هذا الرسول اعقل البشر واثقل ماء وارشاح لله كما في حديث عن عشك وانا قطي عين عن الثلاث راح قال ايه السلام اما اني اثقال بالله وارشاح لله قال الله جل وعلى نه لو أتوقت ما في الأرض جميرا ما أنزفت فيه أقول حذب ولكن الظاهب أنزف فيه على مألة على السنة والحذب لا ضيط لأن بعض الجماعات الآن يجل أقول حذبهم تكاد عشان يتمد حذب الجماعة وبعض اللهم عن العشرة الثلاثة لكل شخص عشان ينشر مبادئ حذب الانتخابات فهذا انا قفى رجلت عشر الثلاث مجدد شخص تمام؟ لازل ان يقال لبين جماعة الناس هل هذا الناس بطرق؟ تدوم تكاف، تدوم عجل الثلاث تدوم حجل، تدوم ترسك تدوم تكاف، تدوم عربيليات ليه يمكن ان تجمع بيانهم اذا كانت تجمعنا هي المجمعة فيوماً في سيمر لكم إلا فيكم في الدنيا فسيبتلكوها إلا إذا كانت حب لله يعزيه قال سبحانه أجلت الله يومين بعضهم لبعض العدو إلا, إلا المتقين كل كل من قضى نوم القيام إلا المحبة لله مستمرة بعد اليوم حتى يوم القيام قضى نوم القيام قال صلى الله عليه وسلم المتحابون لله على منابر من نور يرقبون الربيون والشمداء يومه اصلى ان يرتقي المحب الصديق وقال العباس احد اليرقب ان تقيم حبك من اجل الدنيا اجل التجاره او المنفعه او المصاحبه او غير ذلك فتضيع ولا تظن أن هذا الأمر بعيد عني وعنك لا هو الواحد لتفعيلة قال <تصفيق> ابن عبدالس رضي الله عنه في زمان الأعباد وقد صارت أكثر مغارقات الناس اليوم على أنفسهم هذا في ثمان من ابن عبدالس والصحايا والسرعون والسرعون فماذا لو رغل زمانهم لذلك من أعظم أكبر دخلت قوة واستمرارها التفريض بين الواجس والإحساس لخيطة أمه بيه وبين وبيه بالأخير بيدوازي ويهزام ربما ذكر الشيطان من هذا العمر يعني مثلا هل أنت من أعلم أنك مريد ونستطيع أن أزورك من حقك أن تقضب مني ولا؟ من حقك لأنه من الحق المرسم على المرسم إذا أمرضه فعرضه ولكن لو أنت أنا معي عشرة أخرى فيها و أنت معي عشرة أخرى فيها و أنت معي عشرة أخرى فيها هل منحفظ ترقب عليه؟ ليس منحفظ إن هذا مني إحسان فالتدريق من الإحسان والواجد من أعظم أسباب بقان الموجلة بين الإخوة تمام؟ أنا رطيق إحساني الآن أنا رطيق إحساني لا بد أن يحفظ بين الإخوة والواجد أنت شكل معي في عمل المال حفظك لأخذه هذا حفظ يجب أن أرطيك إياه أما لو أنني تقرص بالنهي ولا أحسنت لك مرة ولا أحسنت لك بكرة ألم أحبك أن ترضى؟ لا، لا يجب أن ترضى إنما ترضى إذا فردت وآل ما ترضى فقول الله إلى الله رحمة الله تعالى تمثتك هذا ويكان من المخلوق للمخلوق إلا أنه أمر يخيد الهدوب لأنه مأمور به في اتفاق الله في قول الله عز وجل واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الله يرضى لكم ثلاثه فيرضى ركنا تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم ثلاثه كلا وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء ولذلك أعرم ما يركض عليه الآل السنة في مصنفاته بل هذا يجعلونه في صدر مؤلفاته كما فعل ابن كما فعل الأجور في الشريعة وابن البنى في المكتب في اخصول السنة والذال الثالث في شخص بالأتقاد وغيرهم وابن برطة الإمام من أول أبواب باب ماذا؟ الأجور مثلا في الشريعة أول باب إيه؟ باب ها؟ التماثب بالسنة والسيسان الجماعة فأهل السنة لقومهم يدعوه يستخدم واجهر اجتماع ليه اجتماع ولكن لو اجتماعه مضلط حتى يبقى لأيوم الوضياء اجتماع على التكام والسنة والمنهج وليس تبع شماع أو حزم ومعيز وإنما على أداد السنة لأخوك في الصين في أفضل ما شخص أخوك وأخوك في المغرب ان الناس في اكثر فرق اخوق لا يمن بينهم ابد حب ولا جماعه ولا اي شيء انما يفرق بينهم الاعراق والانساب عربي اعجمي ابيض اسود اصفر احمر ما يتعلق باللون ولا الشكل ولا المذاق ولا اللغه انما هو كما الله ادى ان اكرر عند الله اخفق ورجائك فر الله عليهم بعد هذه الايه ولا تكونوا كالذين نفرقوا واختلفوا للباغي ما جاءهم من زينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تظلمون وتسود وجه الارض ربنا طب يضل اهل السنه وتسود وجه اهل دعاوى الفرق يبقى اذا من لم ياخذ بحساب الله بل لما ناخذ حقيقه وديه ان الكتاب والسنه وقع بينهما التفرق كما قال الشاعر وان هذه أمت المدن مدى واعده وانا ربكم فتقون وتتقطع امرهم بينهم ذكر كل حزب بما لديه يختلفون ومن عادت وارد اشراق التفرق وعدم الاجتماع قال الله عز وجل من يغني عني ويتقوا في الصلاه ولا تكونوا من المشهين من الذين ضلوا دينهم وكانوا يعاد عن جماعات كل عنصر جماعيه فريق لماذا لا نكون في سلم واحد وما هو الطريق حتى نكون حبا واحدا ما هو الطريق ليس اذا درسته ولذلك المؤتمرات والقنوات والصور واجتماعات يريد أن يجمع من الأشعاد وإيه؟ الخارج بدوى الشير الشيري الذي يبعث تباقات الربر ويأتفهم في القرآن أنه ربع المرأة الذين يجيبنا بقصر وثلاثة أربع تتخلط به بعضنا من آخر الزمان يريد بعض الناس اليوم أو يقول بعض الناس اليوم على الشادات ومع المقطع صوتاً وصوراً وصوراً يقول ولا مصدق الله إِنَّ بَعَلْ مَسْتَمْ أَشْرُ بصوته وصوراً يقول إن الخلاف مع الشيعة خلاف فكري وليست خلافاً عقبياً ولا يزال الشيعة وآل السنة يعيشون في المجتمع الواحد حال هذا المختار العظيم كما يستجربة أن تكون لديه إن يكون فلا كذباً الخلاف مع مليان عن ثبابات معظم وعائشة خلاف فكري لا يؤذب ولجس خلاف عقدياً أجل ماذا يكون خلاف عقدي إذا لم يكن خلاف مع الراقبة ليس عقدياً فماذا يكون الخلاف العقلية عيادا بين الله والعياد بالله هذا أمر عظيم يقاف من جلل والعياد بالله أن يقال إن الخلافة مع الشيعة ليس خلافة في العقيدة ولكن لا لا تتعجب فقد قال القوم منذ أمر بعيد إن أصحاب وصول الله اختلفوا في العقيدة بل وردوا في العقيدة بل قالوا إن ملائلة الضوار اختلفوا في العقيدة فلما يسأل حجم كيف اقتلوه بالعقيدة يقول حديثة السعيس الصلاحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بيما كان قبلكم رجلهم قبل 19 سنين نفسا فأراد أن يأثم فسأل أبعال من أهل الأرض فدل على راهز وهو العادل الجاهل من أصطاع أوليكم فآتاه فقال هني من توب القالبات فقتله فكمل ذي الماء ثم سار على الانض ار قال ابو ايوب السلام فدل على رجل عالم فاتاه فقال هي التوبه قال كان ومن يقول بين توبه وتوبه انطلق يا اخي كلا وكلا انبي اطلب من الله تعالى فعد بالله منهم فاذهب الى ارض الغناء والظهور فانظر وبينما هو طريقه الى البلد اتاه الموت فاختتمت اليه ااهله الرحمه يا سيدنا وملائكه العذاب فقالت ملائكه الرحمه جاءه بوسط الفرد المريض وقالت ملائكه العذاب انه لم يعمل خيرا قط وخلي بالك من كلمه خيرا قط عشان انت فاكر ان صارت اليمان وقالت ملائكه العذاب ولا شك ان الذين صادقون ولا كذبون صادقون لاشانه انه لم يعمل خيرا قط فإذا بملك عن رسولة هذا جميل فجعلوه بين أرض الحديد أين تريع الإختلاف الملائكة العقيدة؟ يقول إختلاف الملائكة العقيدة مع ملائك العلام في قبل روح هذا الرجل أكيد. هذا هو إختلاف الملائكة الملائك العقيدة فماذا تفعل هذا؟ يقلل الصحابة الأخيرة والعوصة الأخيرة والنبيل صلى الله عليه وسلم تقول نحن معالش الأنبياء إخوة إلا عن الله أمهاتهم شدة وزيهم واحد لما لجى الله فيها في القرآن أن قال أذياء وتقال الدين إن الدين عليك الله الإسلام ومن يبدل غير الإسلام دينا دي واحد فجد ليس الأذياء من فجد العرب أم هاتهم سدى وذيرهم وحي وهو الإسلام التوحيد ولكن لا عجل لست عجل لست عجل أن يقول قوم لما أن نضع يدينا في يدي للقوة الصغة الثمين الذي قال من الصغة في حقي وحقي أصعابه لإذا أدركتهم لأقتلنهم قتل عارفين ويأتون فالأمور تضيئون ولا حوال الشبكة ولم يكبر سلا من ثبثه الله على السنة من أخر السنة بيقين وليس حاطفة هذا هو سيدة لا يتم شاءه لا بإعداد أكل ولا شرب ولا سيارة ولا خلاف إنما كل يبرد مع الكتاب والجلم إنما إن شاء الله عن 20-30-50 للخمسين يختبرون الكتاب إذا عدد يشغل بالمنذيل والتسجيل والمقربون كل هذا ممكن يريده يستمعان لكن يعني كل كان يكتب ان شاء الله ذلك مش بيقول الكلام ما حدش هيذوق ادى تكتب اسماء الاخوه يا والديه عشان يعني كل يكتب ان شاء الله كل يكون معانا على المدارح العاديه ما عادش ده لو ما عادش ده اول ما خلصنا الكتاب ان شاء الله مره قاديده لكل اللي يكتب ذكره طيب كله معانا بيرتب في كتاب يدرسها والحاضر مدقن لهذا الشرط إن شاء الله ورصي عن ذاته لأن هذا والظاهر هو الذي يكذب الله بإخوة بكل إكان بعد سوفيك الله عز وجل والسلام مع وزفعة وإن هناك في آمن وقطعات مكثيرة من الناس المضاعرات 2006-2007 حرارة والأمة يسمعها وليست وسيلة شرعية والآن صارت من خوزة الواجبات ومن أرمى رب العالم بل باول منطلق عملي المغاربه ليس طريقنا ليس طريق الدعوه المباركه وبعد ذلك تصيب الامر معروفا عند المكر والنساء شقاق الرجال انما من تشارع مع قول المذاهب الظاهره يكون نعم يدون الغلات قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان النساء شقاق الرجال ولما سالت ابنكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل معي الجهاد في سبيل الله ليخرج ذات على السوق فقال جهاد لا بدال فيه الحج والعمر أن يمرأ لا يصل معي يا سبحانه لكن سبحانه لا يصل تحت المظاهرة ارحب ارحب لكن في الجهاد مع رسول الله ثم تحضر في جهة مع رسول الله قال نعم جهاد لا بدال فيه الحج والعمر هذا هو جهاد مرأ أما تتبذل في الشالة تقوم بإرخادها مرة يسقن ومرة يبقى على وجهها وتنقل حبائها من الرجال لا وهو حرام حرام لو قردت حرامها لأنه إذا سأل إمامة الصلاة ماذا تفعل البحر؟ لا يبدو أنه سبحان الله في المسجد ليس في المجدان في المسجد أمام المطلدين لا تقول سبحان الله على الضرب هنا محتاجون إلى صوته ولا لا محتاجون ولكن لا تقول مرأة لا تقول يوراء سبحان الله قال صلى الله عليه وسلم من نابه في صلاة شيء فليصدح الرجال وليصدح النساء يعني الرجال تأتي لنقول سبحان الله والنتابة لا يفعل تصدح و لما تصفر يصفر يستخدمه يستخدمه يستخدمه و لك لا تصفر بضعف تكفيها حتى لا يأتهم أن يترنه و يتنبه جاء إلى هذا الحد جاء للأخروج مشأة الضارة بل يصوح للتفاق و يصوح للتفاق و يصوح مشأة كشم يفسع و يصوح بحديه و واحدة بمضيه عشان يجاهدون يجب أن يكون يحبان عشان في أخر المقارب نرشح أن يضع الدستور لبرايلي واجه لبرايش ولاعد قرع أبو تريكا وملح عمار الشريين ونقرد الممثلين أشرف اسمه أشرف في شهر عبداللهور هذه هي النهات الذي خرج من خلال أجله مساءنا وجاهد من أجله مساءنا هذا هو الهات مضاقنا يتكلم الفراضي في التوظيف المعرض ولا تضرب بطنك الشريعه وانما تضرب ببطن كفك الايمن على ظهر كفك الايسى عشان تطلع ايه مكتومه مكتومه بس اي بنت بلوان نتكلم الرقاق في رمي المرء في الحج من السنه ان تستقبل وترى المروه بين العالمين الاخضرين اللي هم الان موجودين في مكه لما بتين في التقابل كده من السنة كرمل والرمل هو مقاربة القطع مع الإطراع في السيط المرأة إذا كان في كل مسعى لجاء كرمل ولبقى كرمل لا ينزع عن الدرج تسرد هذه السنة حتى لا يهتز بجنها ويبتزن بيجس لكن الآن يسأل عليهم عن نفس البنات نفس الغيارة الك لعن الكورة فيقول يعني ماذا ماذا؟ يعني ربما يكون جوهاري عليها لا يجب أن يكون عند الهيار وماذا ما يمكن أن يكون قدرات رضي شيئاً من صدريها يعني لو شيء من الصد لا يوجد شيئاً يصدر شوية بس حيث يكون جوهاري لكن عندما رضي شئ من صدرها وتلقي شيئاً بارلة للرجال هذه مئت جاهلة متعينة متمدلة متحضرة ألا الجاهلة للألتي قدره الاجابه على وجه لكن تذكر قول الله يا ايها الذين امنوا اتوا الينا بمالاتك وبناتك واللسان المؤمنين يذنين عليهم من جلال الدين هذه الفتاوى ماهي بلاوي وليها الشبهه دي اسمها مرتبه تخس انت بتقول فينا لسه بقى اصلنا انت وكل الشباب اللي عندك وبتخرج تراخ لل الكتاب هنقراه ان شاء الله لان احنا عشان الوقت يا شباب لان الوقت ساعة وساعه ده الوقت هنكون ان شاء الله على البيت